بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 أذلنا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عمل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن لما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين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 قُلْ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّكُمْ لَتَكُونُنَّ بِالَّذِي قَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَدًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثَوْتِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَاءَ ثُمَّ السَّوَاءُ إلَى السَّمَاءِ وَقَانُ فَقالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ إِيَّا فَوَن أَوْ كَرَّهَا وَلَتَأْتَيْنَ طَائِنِين تَقْضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُم صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَخْزَلْنَاهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابًا فِي الذِّي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وهم لا ينصرون وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ أَفَتَإِذَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُ وَأَبْصَارُهُ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاهُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْقَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَا هُم مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَن هُم مِّنَ المعتبين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 لَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَحْبَارِ إِلَّا اللَّهَ النار لهم فيها دار القرد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإن سنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تقافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعجون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعون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 إذا فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوتك أنه ولي حبيب وما يلقاها إلا الذي نصبر وما يلقاها إلا ذو حظ نظيب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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم نَإِن كُنتم إياه تعبدون فَإِن اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبَرُونَ ومن آياته أنك ترى الأرض قاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى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 اعملوا ما شئتم إنهم بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا كفصلت آياته أهعجمي وعربي قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ أَذَاءٌ لَّهُمْ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي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 ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمَرَعَةٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَطَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْقَائِلِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى bersabda, wahai nabi بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ wahai nabi yang bersabda, wahai nabi yang bersabda, كفرتم به من أضل ممن هو في شقاط بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق Awa lam yakfi birobbi karen hwala kul shayin shahid Ala inna hum fi midyatim min lkai Ala بكل شيء محيط